هالليله هالليله هالليله هالليله مولدك مبارك هالليله مولدك وصوف وحساني شوفه انتغوص فوق وادنك بار امالنا بين الرمش بين من اول اولاد ولا امالنا شمس الأعيادي تشدوا من اسم الكرار لحنا الميلادي مولود حسين قد صار مرآة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيسمه على بسم الله لا إله إلا الله في حضن سن محلها الطفل نسخل للمخ دار طبع وشكل من طبع لا غصان ترجع للاصيل من طبع لا غصان ترجع الله لا اله الا الله. ميلادي ميلادي بالكون ازهر ميلاده ذات معروفه مولد لكبار هالليلة, هالليله هالليله مولد لكبار هالليله هالليله وحساني شوف شوف طار مولد لكبار هالليله مولد ندبي الفرحه في اطهر على يوم من شعبان بنهار ولا ليله لحسان فرحان ويا فرحه ليله بشره من احلى الايام تحلو حتى لو مرت اعوام تبقى بشره ميلاد الاكبر قد دام نورا اثرها الله لا إله إلا الله الدنيا نظهرت والله لا إله إلا الله الأكبر بالأفضل نورها الشهر بالفضل تمتاز أصناف البشر تفترق ما بين أحجار ودرار تفترق ما بين أحجار ودرار أو لا تبار شعه <تصفيق> انوارا تتلال طيوفا مولد الاكبار هالليله هالليله هالليله هالليله دنيانة فرحة لك لكبر شرفها قلب حسينة هالميلاد أصبح يعرفها والفرحة بأول أولاد شنه ليوسطها هذا عن خبر قد جاء يبقى مرويا لحسين الأحلى الأسماء يسمو قدسيا كل صبي بالأبناء يسميه علييا لا إله هلا الله يا هلا هلا الله اسمع لي من اسم الله يا هلا هلا الله كل فرح لي باب القلب انفتح وبعلي هاليوم كل قلب انشرح وبغرام الان يا محلى الفرح بغرام هل يا ism men hadar nisma allah hurufah mawlid